فَنَتْبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي اتَّخَذْتُ مِن ذُرِّيَّتِي وَادًّا غَيْرَ لِي ذَرْعٌ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إليهم